عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليدة اسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يعملون